أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركا. سبحانه وتعالى عما عم يوصفون بديع بدین سماو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ وَبَحَانَ الظُّوَاتَ عَلَمَ مَا يُصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ يرع من سبحان <صحن> سبحانه وتعالى ودق <تصفيق> الله العالمين